إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّةِ قُوَى إِذْ هَبَ إِلَىٰ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 فَاصْنَعْ كَمَا شِئْتَ وَاغْطِشَ رَأْسًا لَهُ وَعَفْرًا جُحَانا وَالأنْضَبَ قرج منها ما أذا ومرعاها والجبال أوساها متاع لكم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى الدنيا فان الجحيم ما هي المأوى تسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهها كأنهم يوم يرعونها لم يلبفوا إلا عشية أو